تروح السنيني ظل مفعولا لتقلبي خذ العبر وهدى وتاء ما دخل فيها ضاب العشق وسهولا المرسيل جاتني قد مر شلون يا محبي يا Untie فائما شو